أأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ما أها ومرعى والجبال أرساها.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 يسألونك عن الساعة أيان مرسأها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفئ علين وما أدراك ما عليون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 في ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عيني يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مر بهم يتغامزون وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَكِينٍ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَاء إلَّا ظَالُونَ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ